يا رب انا يا رب انا اغفر لنا يا رب انا <تصفيق> يا رب انا <تصفيق> لنا وولي ديننا الشايك الجماعي وولي Amen. seluruh khasi mal mithabib entah dire kongsong dalika te soca Senyum wa barik, hadir wa layih